إِنَّكُمْ <todic> إِنِّي تَعَكَّرْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَمْ عوشا <تصفيق> عذاب ظلير وتلك عاد جعدوا بآيات ربهم وعصوا رسله wa وأتفر... وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوبُوا قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَوْدُواً قَبْلَ